قوله هنا قول المؤلف على سبيل الوجوب ازدعاء السرع بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب يفهم من هذا أنه قد يكون على سبيل الاستحباب لا يمكن أن يكون على الاستحباب لأن السرع ما يكون يعمل في��zetه وهو مطر ما يكون. لكن قد يكون السرع على سبيل الوجوب وقد يكون على سبيل الاستحباب على سبيل الوجوب على اساس أنه يكون مفهوم معناه التحريم يكون النهي فيه معناه التحريم لكن اذا قلنا لا على سبيل الوجود يعني على سبيل الاستثبات فيكون فيكون للكراهه فيكون للكراهة ويمكن ان يدخل مع هذا مساله لكن لم يتفق عليها اهل الاصول او لم يضبطوا فيها الكلام النهي بعد الامر على عكس على عكس مساله الامر بعد الحظر على عكس الامر مساله الامر بعد الحظر فاذا كان الحظر بعد الامر يعني النهي بعد الامر فهذا لا يكون على سبيل هنا اختلف به فقيل الكراهه وقيل التحريم وقيل غير ذلك لكن الشاهد هنا على كل حال الشاهد من قوله على سبيل الوجوب يخرج ما إذا كان على سبيل الاسخدار يعني الطلب كان على سبيل الاسخدار وحينئذ يكون مكروها ونمثل له بقول الأقوريين كما يتعلق بالقول النساء صلى الله عليه وسلم لا يمثلنا احدكم ذكره بيمين على القول بأنه مكروح فيكون النهي هنا لا على سبيل الوجوب لأنه لو كان على سبيل الوجوب لكان يقصض السحرين لكان يقتضي التحريم لكن لما كان على سبيل الاحتساب اقتضى اقتضى الكراهه اقتضى الكراهه وهذا وجيه لاننا نعرف ان الكراهه فارس المكروه يتابع وفاعله لا يعافى فإذا لما تركه فاذيه لانه ف... لانه ترك ما طلب تركه استحبابا ما طلب تركه بفساد هذا الى في ذلك وايضا نستطيع ان نقول انه قال على سبيل الوجوب ليرد على من ينتقد على المؤلف رحمه الله بقوله انه قال ويدل على فساد المنهي عنه ويدل على فساد المنهي عنه بعض النقاد يقولون المؤلف رحمه الله تعالى قصر هنا افطر هنا والاولى كان ينبغي له ان يقول ويستفاد من النهي تحريم المنهي عنه والدلاله على الفساد على فساد المنهي عنه لكنه هنا اشار اليه لانه يقتضي الفساد يعني نقول التحريم او النهي يقتضي امرين يقتضي تحريم المنهي عنه ويقتضي يقتضي فتاده المؤلف هنا اشار إلى إيه أمر واحد وهو اقتضاء الفتاد هكذا يقول بعض النقاد لكن نرد عليهم ونقول إن المؤلف ذكر الأمرين لكن ذكر أحدهما طراحة والآخر والآخر ضمنا فالصراحه هو الظاهر هذا من حوله ويدل عن الفتاد وأما الضمني فهو قوله على سبيل الوجوه على سبيل الوجوب لانه إذا كان النهي على سبيل الوجوب فهو يقتضي يحصو التحريم إذن المؤلف لم يقصر ومن انتقد المؤلف في هذا فانتقاده في غير محله ومن انتقد المؤلف فانتقاده في غير محله وقد يكون لم يفهم كلام المؤلف هنا. طيب إذن النهي يقتضي امرين الأمر الأول تحريم المنهي عنه وهذا باتفاق الائمه الاربعه ان النهي عند الإطلاق يقتضي التحريم فاذا قال تعالى ولا تقربوا الزنا علمنا ان النهي هنا يقتضي التحريم يعني ان الزنا محرم ولا تقربوا مال اليتيم انه قربان مال اليتيم محرم او قرب مال اليتيم محرم لا تاكلوا الربا يقمنه أن اكل الربا محرر إذن النهي عند الاطلاق يفيد يفيد تحريم المنهي عنه وهذا باتفاق على الامه الاربعه بقي المثل الاخرى وهو اقتضاء النهي البزاز هل النهي يقتضي البزاز أو لا يقتضي يعني إذا قال إذا, إذا نهى الشارع عن فعل شيء وفعلت هذا الشيء فهل يقتضي فساده او لا يقتضي هذه المساله خلافيه فالجمهور على ان النهي يقتضي فساد المنهي عنه مطلقا وهناك من قال ان النهي لا يقتضي فساد المنهي عنه مطلقا وهو قول حنفيه وهناك من قال نفصل فالنهي يختلف فهناك نهي في العباده وهناك نهي في المعاملات وهناك نهي في غير العباده وفي غير المعاملات لكن ناتي مثال حتى يتضح لكم معنى هذه المسألة عندنا تعلمون ان الله سبحانه وتعالى امر بالصلاه امر بالصلاه والامر هنا للوجوب فالصلاه واجبه هذا هذه المساله عندنا ايضا نهي نهى عن نهى الشارع رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير. فعندنا الآن أمراض، أمر بالصلاة ونهي عن لبس الحرير. طيب جاء شخص فكبر للصلاة وهو متبهر بإزار من الحرير، بإزار من حريق فما حكم هذه الصلاة؟ استمع فيها أمراض؟ معمور الإنسان بأن يصلي. ومنهي, ومنهي عن أن يلبس الحرير وهو الآن يصلي بالحرير مشكلة نقدم الأمر أو نقدم النهي على قول الجمهور أن النهي يقصد الفساد يفهم منه أن الصلاة فاسدة لماذا؟ لأن الإنسان منهي عن لبس الحرير وقد لبس هذا الحرير في الصلاة أيضاً صلاته غير صحيحة، فهذا معنى أن النهي يقتضي فشل. طيب، هذا إذا سمع أمر ونهي، لكن قد يسمع إباحة ونهي. مثل قوله تعالى: يا أيها الذين يا أيها الذين آمنوا إذا نودي إلى الصلاة في الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وذروا البيع. فهنا امر بترك البيع فاذا الإنسان منهي عن البيع بعد رداء الجمعه الثاني واضح والشراء في الجمله ما حكمه الشراء في الشريعه جائز جائز للانسان أن يشتري مما اباح الله لا يمكن ان نقول الشراء واجب ولا نقول الشراء محرم الا في احوال ان كان الشراء واجب فهو لانه ينبغي أن يفعل واجبا كان يذكر الانسان عورته ولا يمتسك العوره الا بشراء هذا الثوب فيكون شراؤه واجبا فيكون شراءه واجباً ولا يكون ايضا الشراء محرما الا إذا كان مقتديا إلى محرم أو هذا الشيء السيئ محرم مثل ان يشتري الخمر فالخمر محرم وعندنا قاعده عامه أن الشراء مباح لكن هنا حرمنا الشراء لماذا لأنه سرى, لأنه سرى المحرم او مثلا هذه واضح انك تشتري حرم حول محرم لكن نقول قد يكون محرم من وجه اخر وهو انك تعلم ان هذا الشخص اراد ان يبيع كتابا لاجل ان يشتري بثمنه حمراء وانت تعلم ان هذا الرجل اراد ان يبيع الكتاب لاجل ان يشتري ثمنه حمراء او مخدرات او ما اسبه ذلك من المحرمات ف فهو الآن يبيع يبيعك كثير، شيئا مباح الأولى باعك خمرا واضح لكن هنا بيع كتاب قد يأتي يقول كيف يحرم علي اشتراء الكتاب أنا كتاب لكن أقول حرمناه لما يخضي إليه للمحرم والله سبحانه وتعالى يقول وتعاونوا عن ذلك والتقوى ولا تعاونوا على إسم والعدوان فبذلك أنا علمت أن هذا إذا استلم النقود مني فتيستر الخمر فحيني إنه يحرم اشتراء كذلك ايضا حرم البيع بيع العنب جائز او غير جائز جائز لكن لو جاءك شخص وانت تعرف انه فلان ابن فلان الذي يتخذ من العنب خمرا ويطمع من العنب الخمرا وجاء يشتري منك يوما ما هذا العنب فهل تبيع لا تبيع لماذا لانك تعلم انه يتخذ العنب او يتخذ من العنب خمرا طيب هذه المساله البيع يوم الجمعه بعد النداء الثاني قلنا انه محرم فلو جاء انسان بعد ان سمع نداء الجمعه الثاني ووجد شخصا يبيع شيئا من الاشياء ثواب أو ما شابه ذلك فاشترى منه هل يصح هذا البيع او لا يصح على قول الجمهور ان البيع لا يصح لماذا لان النهي يقتضي الفساد فكل ما نهى الله عنه فهو فاسد مهما فعلته فانه فاسد ويستدلون على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل, أم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد وفي الحديث الاخر كل عمل ليس من احدث بامرنا ما ليس منه فهو رد هذا احداث لكن هنا من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد فهذا في عقد البيع والشراء بعد الانتهاء الجمعه الثاني ننظر هل هذا البيع كان عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم هل كان عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن عليه ذلك لماذا لان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه لا يفعلون المنهي عن قدوه على البيع بعد بعد الانتهاء الجمعه الثاني فلذلك هم لا يفعلونه اذا من فعله فقد خالف فقد عمل عمل ليس عليه امر النبي صلى الله عليه وسلم فما حكمه فردود وحكم هذا الرجل أنه فاسد إذن البيع فاسد البيع فاسد والصلاة من صلى الحريق والصلاة فاسدة على كل حال هذه مسألة هذه مسألة طويلة لكن المقام يقتضي التبيين وإلا فهي مسألة طويلة وخلافية بين اهل العلم قد أشرنا إلى شيء من ذلك في ما يتعلق بالصلاه في الدار لكن نقول ان هذه المساله تحتاج الى تفصيل إن كان النهي ان كان النهي عائدا الى ذات المنهي عنه او الى شرطه فانه يقتضي البشر واما اذا لم يكن عائدا الى ذات المنهي عنه ولا الى شرطه فإنه لا يخلص إما أن يكون هذا المنهي منفكاً عن الفعل أو لا يكون منفكاً إما أن يكون منفكاً عن الفعل أو لا يكون منفكاً أولاً إذا كان النهي عائدا إلى ذات المنهي عنه أو إلى شرطه نطبقها الآن في الصلاه ننظر هل المنهي عائد لذات المنهي عنه أو إلى الكرفة فالنهي عن لبس الحريب أو هذا الشخص الذي لبس الحريب وهو يصلي وكان متجراً بالحريب فهنا مأمور بالصلاة من وجه ومنهي عن لبس الحريب من وجه آخر فالنهي عن لبس الحريب هنا هل هو عائد لذات المنهي؟ لفظ الحرير هل هو عائد ذات المنهي نفسه وهو مجرد لفظ لا عائد الى شرطه يعني النهي عن الصلاه بالحرير فهل هنا عاد النهي الى ذاته او الى شرط من شروطه عاد الى شرط من شروطه وهو ستر العوره لان الصلاه من شروطها ستر العوره الصلاه من شروطها ستر العوره وهذا الانسان ستر عورته بالحرير فيعني ستر عورته بايه من ستر عورته بمحرر ثم صلى ونحن منهيون عن الصلاة بالحرير لكن فعلنا هذا المنهي بايش في شرط لا في نفس الصلاة الصلاة لا علاقة لها بالحرير هو يصلي بحركات لا علاقة لها بالحريق لكن الحرير له اتصال بايش؟ له اتصال بالشرط وهو جسر العورة اذا ونحن نقول لا بد حتى يقصد الفساد بد ان يكون عائدا الى ذات المنهي او او الى شرطه وهنا عاد الى عاد الى شرطه عاد الى شرطه فالصلاة هنا الى فاسدة فالصلاة فاسدة طيب لو جاء انسان وطلى وهو لابس عمامه من حريح عمامه من حريح فهل صلاته صحيحة ام باطلة ها؟ صحيحه لماذا النهي يقتضي البتال لا لا لا لان النهي هنا ليس عائدا لا الى ذات المنهي ولا الى كرم كيف غير عائد الى شرطه لان العمامه لا علاقه لها بالعوره فيكون فعل محرما مستقلا و ادى واجبا مستقلا فنقول الصلاه صحيحه لكن مع الاذن هو ات على لبس بهذا الحديث واما صلاه فهي صحيحه لانه ليس هناك اتصال بين العمامه وبين ذات الصلاه وانما هي عائده الى شرطها فهذا راح صلى بالحريم مرتين صلاة تبصد وصلاة تطع مع انه لابس حرير مع انه لابس الحرير لكن هناك اللذب كان عائد الى شرط المنهي وهنا غير عائد الى شرطه اما ما كان عائدا الى ذات المنهي فهم يمثلون له يبدأ الصلاة التجار المغتوبة فهم يقولون ان الصلاة حركاتها في هذه الارض منصوبه الارض حرم وانت تصلي تسجد وترقى وتتحرك حركات الصلاة كلها على ارض حرم عليهم منصوبه نعم فحينا اذن صارت الجهة غير متبكرة متقده فتكون صلاتك باطلة تكون صلاتك وعلى كل حال كما ذكرت. هذه مساله مساله كبيرة اختلف فيها اهل العلم اختلافا ظاهرا حتى الذين يقولون باخطاء الفساد هم يختلفون في مسألة افتكاف الجنه وعدم افتكاف الجنه وعدم افتكاف الجنه لكن نقول احسن ما يقال في هذا ان النهي ان النهي فساد بشروط وهو ان يكون النهي عائد الى ذات المنهي عنه او الى شرطه واما اذا لم يكن عائدا الى ذات المنهي او الى شرطه فحينائذ لا يخطب طريق لا يخطب سداد عندكم هنا فيما يظهر الشارح نفسه الوالد متوقع متوقع تخرج من السب هنا طافا وسعش طافا ساب نفس نسمي له نابا جاي